وقبلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نبيل وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب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 والدواب والأنعاب مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور